شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم بعد إخوتي الكرام من الله علينا وليكم بثبات هذا الخير لنا وإلى همنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل ونسأل الله جل فيه علاه أن يفتح لنا أبواب العلم وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من العلماء الربانيين ما زلنا مع كتاب ربنا جل فيه علاه الذي قال فيها عصبان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه جل ومع الآيات نحن على مشارف الانتهاء بفضل من ربنا ونعمة لسورة الرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليك عليك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية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 بعض الذين أو الذين نؤيدهم أو نتوفى عنك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ علينا الحساب أو لم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله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 قُلْ كَفَى بالله, بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بُرِكْتِ إِسَّيَكُ اللَّهِ خَيْرٌ أَحْسَنُ اللَّهُ عليك. ما زلنا مع هذه الآيات الكريمة يسأل <تصفيق> الله أن يفعلها آمين يقول الله جل في علام ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان للرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب عليكم سلام مبارك قال ولقد ارسلنا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك اي انت لست بدعا من الرسل العلماء يقولون سبب نزول هذه الايه ان ان اليهود جاءوا يقضحون في النبي صلى الله عليه يعيرون رسول الله صلى الله عليه بكثرة الزواج بكثره التزويج وهذا هو داء الجهلاء وهذا داء السفهاء عداوة ضاريه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكنونه في القلوب اظهروها بمثل هذا فقالوا كيف يكون نبيا وهو يكثر من الزواج من النساء قالوا لو كان نبيا لا العبادة العباده عن التزويج عن هذا عن كثرة الزواج بالنساء وهذا من بدع القول وهذا من نفخ الشيطان في قلوبهم صدورهم واذانهم ولأن المحرك الوحيد هو عين الحقد والحسد والعداوة الدارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وددوا مدخلا على ما يظنون في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الزواج فأبطل الله دل في علا حجدهم في هذا الباب وأبطل الله دل على خرصهم وكلامهم عندما قالوا لقد أرسلنا رسلا من قبلك يعني أنت أولا لست بدعا من الرسل كما جاءت في الآية الأخرى في سورة الأخطاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل فهناك رسل أرسلوا قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك والسمى ودعمنا لهم أزواج النذرية وهؤلاء أيضا من رسل بني إسرائيل وكانت لهم أزواج يقال بأن لدوود عليه السلام وكان قد تزوج مئة مرأة بل يقال كان له ألف مرأة والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن هريرة بأن داود عليه السلام أقسم لا يطوفن على مات المرأة كل منها تلد رجلا يجاهد في سبيل الله قال النبي صلى لو قال ان شاء الله لكان دركا لمأراد الغرض بأن الله قد أبطل ما قالوا بقوله ودعنا لهم أزواجا وذرية عليكم السلام عليكم ودعنا لهم أزواجا وذرية فهم جعلوا لسليمان نعم سليمان من داود جزية الجنة تغيرت كثيرا انت. نعم صحيح لسليمان عليه السلام كانت له ألف امرأة وقيل كان مئة امرأة, امرأة تتواجها فغرض المقصود في أنه قال الله تعالى ولقد رسلنا رسالهم من قبل قدعنا لهم أزواجا وذريه هم جعلوا جعلوا كثرة الأزواج جعلوها ثلمة وجعلوها, وجعلوها نقمة وجعلوها أيضا عيبا وعابوا بها النفس السلام وعياروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتولى الله جل وعلا رد رسوله صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله فرد الله ذلك عليهم ورد كيدهم الى نحرهم ورد خبثهم الى الى نحورهم والى قلوبهم والى القول الذي قد ابتدعوه قال الله جل مقيما الحج عليهم كان فيكم انبياء وكان هؤلاء الانبياء على نفس الأمر وكان هؤلاء الانبياء على نفس الأمر بأنهم كانت لهم ازواج وذريه كانت لهم أزواج كثيرة وزرية وكانت هذه ممدحة في حقهم فكيف تجعلونها وأنتم أقرارتم بذلك فكيف تجعلونها مذمة لمحمد صلى الله عليه وسلم قال ولقد أرسلنا رسلا من قبل قادعنا لهم أزواجا وزرية فكثرة النساء ممدحة في الرجل وكثرة الأزواج ليست مذمة لكننا في عصور الآن انقلبت فيها الموازين وقد تنطع فيها من تنطع حتى من الأوساط الملتزمة الذين يقولون يعني لا نستطيع أن نتقبل ذلك لا نستطيع أن نتحمل هذا يعني أن تلتب أفضل من عائشة أو من زينب رضي الله عنها وارضها أو من ميمونة أو من سودة أو من مسلمة رضي الله عنها وارضها لسيامة وأن عائشة كانت غيرتها شديدة هي التي وضعت رجلها في الحشيش وقالت ربي هذا رسول ماذا أقول حية الدغن أو عقرب فأموت تلعى أن تنوت من شدة غيرة لما مشى مع حفصة رضي الله عنها وارض وترك هودالها وكانت المسألة على التنقل وهو كان يريد أن يسير مع عائشة عد الله عنها وارضها وأيضا لما كسرت الصحفة ونم سلم يعتذر لها ويقول غارت أمكم غارت أمكم أم سلم رفضت رسول الله, صلى الله عليه وسلم من أجل العدة لكن بيّن واجعلها لا تحيد عن المصاري الصحيح طال لها نم سلم عندما تعلمت بعلان ثلاثة قالت إني مرأة كبيرة السن يعني لا مقربة لي في الرجال إني كبيرة في السن ثم قالت وإن لي أولاد لي عيال أهتموا بهم وقالت أيضا وإن لي والنبي اولاد وايضا ان امراته الاغار اغار, أغار فاقش على نفسي ان اتكلم بكلمه وهذه الكلمه تغضب الرسول الله فيغضب الله لغضب رسوله ففتهلك ام سلمى عليه الصلاه والسلام فقال لها وجعل لها عدم الحيدة في المسار الصحيح وجعلها تسير سيرا صحيحا حتى لو كانت حتى لو كانت الغيره الغيره ليست مانعا من الازواج تحتاج الى المراه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الأولاد فهم عليا كل أولاد المسلمين على الناس السلم قال أما العيال فهم أياري أو هم عليا قال وأما كبر السن فأنا أكبر منك سنا وأما الغيرة فندع الله أن يذهبها ولكنها لا تذهب بأصلها يذهب ما فيها من الرعونة او الغيرة التي تستجلب الرعونة أو تستجلب التعدي والتجاوز على الحدود وقد تحتمل المرأة في ذلك عايشة لما سمعت قول الله تعالى ترج من تشاء منهن وترجي إليك من تشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت تعيشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الله إلا يسارع في هواك وعلى ذلك احتمل من سلم ذلك وغيرته ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو بكر قالت له تكلم لكن لا تتكلم إلا, إلا بحق فصفعها آآ آآ أبو بكر رضي الله عنها وأرضاها الغرض المقصود بأن, بأن كثرة النساء أو كثرة الأزواج ليست معيبة هي هي معيبة عند السفاء عند الجهلاء عند لا يدرك بل نقول أصالة وقعا وأيضا فترة وأيضا دينا شرعا وهذا الأهم والأصل أن دينا الأصل في عليكم سبحانه وتعالى الأصل أن, أن الله شرع ذلك وجعل الأصل في النكاح التعدد ما جعل فيه الانفراط قال الله العالى فانجحوا ما طاب لكم من النساء مذنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوش فنظر جعلها السسناء أنا هو الآن فإن خفتم ألا تعدلو فوحيدا أهما ملكت أيمانكم فهنا نرى, نرى بأن, بأن الله يعني يبين أن الأصل في النكاح هنا التعدل ليس, ليس الانفراط وفعل نسلم التأثير لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي الصحيح عن ابن عباس عندي الله عنه أرضاهنا وقال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء وأيضا ما مات الصحابي قط عن امرأة واحدة وقد ورد عن المغيرة ابن شعبة بأنه تزوج ثمانين امرأة بكرا أما الحسن الحسن ابن علي وهو صد ابن الله سلم وهو سيد أهل الجنة سيد شباب أهل الجنة يعني هذا شوف عند ربه كم وكم له من القدر يقال أنه تزوج سبعمائة امرأة حتى أن أهل الكوفة قام فيهم علي ابن خط... أبي طالب خطيبا فقال أيها الناس لا تزوجوا الحسن لا فإنه مزواج مطلاق فقام رجل فقال والله لنزوجنه فليتزوج من شاء وليطلق من شاء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل إن أردت أن تعرف, أن تعرف قيمة معدن الإنسان انظره كيف أتعامل مع أهل الفضل انظر كيف فهموا لأهل الفضل فإن أردت أن تعرف قدره جيدا تعرفه من معاملته من تنزيل الناس منازلهم إذا عرف كيف ينزل الناس منازلهم فهذا الذي قد بيّن لك الله مخبأه ومعدنه وأما ان كان قد جاهل التعامل مع الأماجد فليس من الأفاضل ولذلك لما قيل السلام على على خير الناس وقال الكريم والكريم على يوسف قالوا, قالوا ليس ناسنا عن ذلك نسأل قال عن معادل الناس ثم قال, قال خيارهم في الجاهلية خياروه في الإسلام إذا فقه ويعرف بذلك من قوله لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل وهذا من فعل الله وفعل النفس السلم عندما قال الله رأس على ويؤتي كل ذي فضل فضله ولذلك الله رأعلا لم يسوي بين الناس وبين الأنبياء ولم يسوي بين الأنبياء بعظيم بعض بل أخذ العهد على جميع الأنبياء لسيدهم وإذا أخذ الله مثاقنا بنا لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقرارتم وأخذتم على ذلكم قالوا أقرارنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين وأنت تنظر أن خيرة الناس هم صحابة رسول الله كما قال ابن مسعود ثم نظر ثم ناظر الله في قلوب العباد فهلذا طاب لك رب يا ابراهيم رفع الله مقامك ورس عليك امرك وقر عينك باهلك واولادك شو بنظرنا خيره الناس وانصحابه رسول الله عندما قال ابن مسعود ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد اصاها وانطاها واتقاها قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاخيار الابرار هؤلاء اقروا انسلم على كثره الزواج واقر بعضهم بعضا على ذلك ولم ينكر احدهم على على أحدهم بهذا الباب بحال فلذلك لابد أن تعلم أن الخيرية منوطة بذلك وهذا قول ابن عباس موقوف عايق قال كنا نعد خيران أكثرنا فأنت ترى الصحابة الكرام هم على الفطرة وهم على السرية وهم على الديانة وهم على التقوى وهم على الورع وهم على العلم وهم على الإتقان وهم على نصرة الدين وكانوا كذلك وكان هذا حالهم فلما يتبدل الحال وبعد تبدل الحال نجعله أصلا ونجعل ونجعله معروفا ثم نجعل الآخر فرعا أو نجعله منكرا هذا انقرب أحوال هذه علامات ساعة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينتقر ويبضى صال المعروف منكرا والمنكر معروفا ولذلك الله تعالى هنا رد وضحذ شبه اليهود عندما قالوا كسرة النساء تشغل عن العبادة لو كان النبي لن شغل بالنبوة لما شغل بكسرة التزوج من النساء وهذا الذي يردده الآن السفهاء البل وهذا الذي يقوله أهل الكفر على نبينا صلى الله عليه وسلم فتولى الله الرد ما أحد رد على النفس السلام ولا ذب عن عرضه فتيكفي فهم الله فأقام الله نفسه صادا ردا على, على هؤلاء السفهاء الذين يخدحون في النفس السلام ويعبون عليه كثرة الزواج يقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ودعنا لهم أزواجا زرية هؤلاء, هؤلاء قوم حزد قوم فيهم الحقب وهم يعلمون بنجد بان بان سليمان بان داوود له كثره نساء وان وان وان سليمان عليه السلام له كثره كثره من النساء اعتقد انني وهمت خط داوود له ألف وسليمان الذي له 100 امراه الغرض المقصود اكثر أكثر من امراه لكل نبي قال ودعنا لهم ازواجا وذريه ولذلك لما قام الرسول صلى خطيبا في الناس عندما جاءوا ثلاثه نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء وقال الآخر إني أقوم ولا أنام وقال الثالث إني أصوم ولا أفطر فقال النبي صلى وسلم وقام خطيبا مغضبا فقال ما باله أقوم يقولون كذا وكذا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج قال النساء وأتزوج النساء هذه سنتي فمن راغب ان سميت مرتمن قلت هناك حديث ضعيف في سفيان الوقيع يقول اربع من سنن المرسلين التعتر قال والنكاح والحديث هناك سفيان ضعيف لكن هي سنه سنه المرسلين قال ودعنا ودعنا والقدى سن من قبلك لهم ازواجا وذريه فان ترى احدا يعيب احدا بكثره النساء فهو المعيب وهذا, وهذا من جاهلي فعل ذلك لو كان قاصدا عامدا فهذا, فهذا قد يكون قد نبت نفاقه في قلبه وان كان جاهلا فهذا لابد ان يعلم ولابد أن يعلم أن سيدنا محمد هو سيد الناس اجمعين وقد امر رب العالمين ب اتباع السيد المرسلين بل وطاعت بل وان يترسم خطى هذا النبي الامين قال لكم في رسول الله أسوة حسنه قال الله تعالى قال الله تعالى في علا وأطيع الله واطيعوا الرسول وما اتاكم رسول فخذوه مما انكم عنه فانتهوا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم هنا هذا فعل من فعل اليهود قوم حز قوم فيه من الحقد قالوا, قالوا كيف يتزوج النساء وينشغل بالتزوج بالنساء وان كان نبي انشغلت النبوه عن ذلك وهي لا تشغل بل نقول هذا هذا من باب الشرع من التشريع كما قلنا ومن التشريع قال واتزاوج النساء ومن التشريع أن الله تعالى قال وجعلنا لك ووجدنا وجعلنا لهم ازواجا وذريه لا سيما انه قال فبهداهم اقتدي فبهداهم اقتدي فاما اهل الجهل الذين يالهم شيء من التنطع ومن الرعونه والذين يقولون نقر بها ولكن لا نستطيع ان نتقبلها والامر شديد علينا لا اذا عالج نفسك هذا نقص في الإيمان إذن عارج نفسك وهذا نقص في الإيمان ولا صح بحال من الأحوال القطح فيما, فيما مدحه الله دل في علاه والقطح فيما مدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تيام أن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العاطرة وهذه سيرة الصحابة الكرام كالحسن والمغيرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والزبير ابن العوام كل ما ماتت صحابيهم قط على واحد هذه هذا تراثنا حقا والتغريب الذي دخل علينا هو الذي قلب الفطر وجاء وصادف ذلك هوى النساء فقمنا يعلن الحرب الدروس على مثل هذه السنة التي قد سنها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم وكان القطح فيها من فعل اليهود عندما قالوا تزوج كثيرا من النساء ولو كان نبينا لاشغته النبوه فتفضل الله بالرد نيابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان رسولنا ياتي بات الا باذن الله وجعلنا لهم ازواجا وذريه ايضا فيها بان من الفطره ايضا هذه من الفطره السليمه بان المرء إن كان إن كان أقرب أو لو كأن نقولنا أكثر مع يعني كثرة النساء هذه لا تأتي إلا لشيء في القلب فيه شيء من الرقة شيء من الرحمة لأن المرأة أعظم ما, ما ما يمكن في التلطف فيها أو التعامل معها حسن الود وأيضا الرقة وحسن التعامل وحسن التعاهد لها هذه دلالة على رحمة القلوب الإنسان أصالة المدخن والذي يستطيع أن يتعامل مع المرأة المرأة كائن يعني فيه شيء من الغرابة وهو كائن يحتاج إلى عطف غانف وهو له ما له من, من, من صبل وطرق أخرى في التعامل معه من استطاع أن يسوس المرأة يستطيع أن يسوس الجيوش الجرار ورجالك ترى الانبياء اكثرهم اما ان يكون سائ يعني راعيا للغنم وايضا جاه كثره النساء هذه الماده الماده التي التي تكسبه من الصفات من الحلم والرقه والرحمه والعطف من الصفات التي يعني تقويه على على أن, ان يسوس جميع الامم وهذه كانت من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ترج من تشاء من هنا وطئ اليك من تشاء فكان الرد ك... جاء الرد من فوق سبع سماوات على اليهود لا لا للذب عن النفس وسلم قال ولقد أرسل ما هؤلاء ما باله هؤلاء السفهاء الذين يعيبون على رسول الله سلم بما ليس بعيب ويضحون بما ليس بقادح هؤلاء, هؤلاء يعاندون وهم يرحدون بآيات الله ثم بيّن الله بل فعلها أنتم في التوراة وتعلمون بأن أنبياء بني إسرائيل كانت لهم أزواج ذرية فكيف لم قادحا فيهم وصار قادحا الآن في محمد صلى الله عليه وسلم حشاء, حشاء بأبي هو أمي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وهذه ايضا كما قلنا فيها حسن التربيه ايضا في حسن السياسه قال ولقد جعلنا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان للرسول ان ياتي بايه الا باذن الله وما كان الرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لانهم ايضا بعدما قضحوه طلبوا جحودا وطلبوا ايضا تنطعا طلبوا ايات معجزات من النبي صلى الله عليه وسلم كما حافظ من أهل مكة أيضا من اليود طلبوا الآيات من, من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يملك من نفسه ومن أمره شيئا كما قال قل لا أملك لنفسه ضر ولا نفع وقال لو كنت أعلم الغيب لا من الخير وما مستني السوء ولما سأله جبريل عليه السلام عن, على عن الساعة قال من المسؤول عنها باعلم من السائل فما كان للرسول أن يأتي بمعجزة خارقة للعادة إلا بالله ذا لفعلها والله دعال على كل شيء قديس وما عليه إلا البلاغ فقط هذه وظيفة النموذة السلام قال وما كان الرسول أن يأتي بآية بمعجزة إلا بإذن الله كما قال الله جلاله أن تبتغى نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ليس لك ذلك لا استأنت لتأتي بالآيات والله على كل شيء قدير ولو أراد الله جلاله على لأنشأ لهم الآيات ولو أراد الله جلاله على لآمن من في الأرض كلهم أجمعون فان الله فان الله الذي على كل شيء قدير وهو حكيم عليم يضع الشيء في موضعه ذلك لما طلبوا منه الآيات ايضا رد عنهم الله الذي علا وقال وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجر كتاب لكل أجل كتاب يعني لو أخذنا بظاهر الآية هنا المعنى لكل أجل كتاب يعني لكل آية لكل معجزة إن طلبتموها الله لعلا قدرها ولها اوان ولها معاد والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه ولكن اختلف العلماء في قوله لكل أجل كتاب على ثلاث أخوان منهم من يرى بأن منهم من يرى بأن في الآية تقديم وتأخير لكل أجل كتاب يعني لكل كتاب أجل لكل أجل كتاب يعني لكل كتاب أجل ففيها تقديم وتأخير هذا معنى من المعاني التي قال بها بعض العلماء يعني كل كتاب أنزل الله من السماء له أجل طبعا هذا إلا, إلا, إلا هذا الكتاب العظيم إلا كتاب رب العالمين القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين نزل بي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين فهذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان وهذه من نعم الله على هذه الأمة وهذه من المعجزات الخالدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورزقاه الله ودعاله آية على مثلها آمن الناس وكان الذي أتيته هو هذا الكتاب معجزة خالدة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة كتاب الله وسنة في رواية كتاب الله وعفرته ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ودعنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أن يأتي بآتي إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وقال بعض الرؤماء لكل أجل كتاب يعني لكل أجل من أجل الخلق كتاب عند الله تعالى مكتوب مختوم لا يتبدل ولا, ولا يتغير وقيل لكل آذان كتاب عن لكل شأن لكل قضاء كتاب عند الله تعالى لا يتبدل ولا ولا يتغير وهنا ختام الآية لكل أجل كتاب يعني لا تسأل هذه المعرضات إذا أراد الله رعلا جعلها كتابا وكل قضاء قد قضاء الله رعلا له كتاب لا تبدل ولا, ولا تغير وهو بيد الله جل في علا والله على كل شيء قدير ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ودعنا لهم أزوالا ودرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا, إلا بإذن الله لكل أجل كتاب مكتوب عند الله جل جل فيه علاء وقد يقصد بهذا الكتاب وكتاب اللوحة المحفوظ لأنه فيه كل شيء وهذا سيأتي إن شاء الله في الآية الأخرى ويكون المعنى العام في هذا الباب لكل شيء أثبت الله وقدره له كتاب من آية أو من غيرها إلا بأجل قد قضاه الله في كتاب قال الله جلت على يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ماذا قال البشرونة نعيم آه نعم عديم جدا والله فأغمي عليها لماذا؟ المسألة الإيمان لا ترجع الزلسان وكما قلنا المسألة هنا المسألة تحتاج إلى مساس الإيمان في القلب وأن كل امرأة لابد أن تجلس مع نفسها وترى هل هي حقا تطبيع الشرع أم لا وهل حقا أنها متوعة لربها وأنها تغضع لأوام ربها جل في علاه وحقا هل أنت ترى كثير من الناس الآن ينكرون على من أكثر الزواج يكثرون عليه جدا ويجعلون ذلك عيبا فيه وسبحان الله يعني قد وجهت مع بعض من تكلم معه في أمر قلت له لا أكثر عليك كم تزوجنا السلام فتكت صمت هلك ما استطاع أن يتكلم بحال من الأحوال سبحان ربي العظيم المسألة بأسرها على أنه لو كان صادقا حقا وكان عابدا حقا فإنه مأمور شرعا أن يرى أسوة حسنة يعني يسير على دربها وليس هناك ثمت أسوة حسنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة الكرام فهذا هو دربهم هذا هو سيرهم هذه هي السنة التي أتتها نبيهم صلى الله عليه وسلم وهذا الشرع الذي شرعه ربهم في كتابه سبحانه جل في علا فما علينا إلا ما قال الزهري ما علينا إلا السمع الطاعم على الله التشريع وعلى النبي البلاغ وعلى الأمة السمع وطع سمعنا وطعنا ربنا ما نقول سمعنا وعصينا كما قال في اليهود بل نقول سمعنا وطعنا ولو قال سمعنا وطعنا ثم قال ولا أتحمل هذا نوع عصيان هذا نوع عصيان لكن يقال بأن المسألة فيها من المشقة تحملها المرأة, المرأة. إرضاءا لله ذلك من باب القضاء الذي يتقبله من الله ذلك فتقبل بذلك ويكون لها واثر الأجل عمتا يقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب بعد ما قال الله عز وجل ولك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ودعنا لهم ازواجا وذريه ومكان الرسول ايات هي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب قال يمحو الله ما يشاء يعني في هذا الكتاب او بكتاب غيره المهم انه الان تكلم على ان لكل اجل كتاب ثم قال الله ما يشاء ويثبت يعني الان يثبت في الايه لكل اجل كتاب لا يتبدل لا يتغير وهنا جاء التغيير جمح الله ما شاء ويثبت وعنده ام الكتاب فنقول لو وقفنا يمح الله ما شاء ويثبت نقف عندها قد نقول بان هذه يعني جعلنا ندقق النظر بعد يعني الله اكبر الله اكبر بوركت يا بورك قلمك وبنانك نعم يا الله المستعان فالان لابد ان نعلم بان قول لا على يمح الله ما شاء ويثبتنا عندها لكل اجل الكتاب لا تبدل ولا تغير تثير لنا يعني بعض الدقيق النظر كيف قد قال كل اهل الكتاب أن لا تبدل ولا تغير لا تبدل ولا, ولا تغير وهنا في قوله يمحو الله ما شاء ويثبت فيها المحو فيها الاثبات اذا تبدل ويتغير فكيف نجمع بين بين القولين قلنا قد اراحنا الله العلى من تدقيق النظر بقوله وعنده ام الكتاب يبقى لكل اجل من كتاب عندما نقول لكل اريم كتاب بقدر من الله الى رفعه لا يتبدل لا يتغير هذا في ام الكتاب وهو أصل الكتاب وعنده ام الكتاب لذلك هذه الايه صراحه الخلاف فيها عريض جدا بين العلماء في قول يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب كيف المحو كيف الاثبات اولا انا عندنا ادله كثيره جدا جاءتنا تثبت الاثبات دون تغيير ودون دون تدبير او دون تعديل ودون تبديل ولأتنا أيضا أدلة تزبط التبذير والتغيير وهذه الأدلة أنا أسردها لكم أولا لتتصوروا كيف الجمع بين هذه الأدلة والنظر فيها الصحيح والأقوال المختلفة التي داءت عن علمائنا كابن عباس ومجاهد وقتادة وغير هؤلاء والضحاك والذين تصدروا للفتوى وأيضا للتفسير وأيضا على عمر وابن مسعود رجال الله عنهم جميعا كيف اختلفوا والاختلاف لما سأبين هذا أو سيظهر لكم هذا الاختلاف بالكلام على اختلاف الأذلة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله قلم أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة قال اكتب ما هو تاني إذن كتب ولا تبدلها تغيير وايضا في قول الله جل وعلا لقد كتبنا في الذكر من بعد الذكر ان راضي رسوع عبادي الصالحون وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من اراد ان ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه ففليصل رحمه فبصله الرحم تزداد يزداد المال ويزداد العمر بهذا وايضا في قول صلى الله عليه وسلم الدعاء والقدر يعتلجان ايهما اسبق يدفع الاخر ايهما وعندنا حديث صريح بأن داود عليه السلام كتب الله على عمره إلى الستين ولما نظر آدم وأعجبه النور الذي بين عليه قال أعطيه من عمر أربعين أو كان عمره أربعين فأعطاه الستين ألوانه مني الآن أدركني لكن المهم أنه كتب بذلك وقد تبدل وتغير فهذه المسألة لابد ينظر فيها هذه المسألة نظرا دقيقا حتى حتى يعرف يمح الله ما يشاء ويثبت علاما كيف نحملها وقد ورد عن الضحاك عن غيره وغصبت عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يطوف بالبيت ويذكر ويقول اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا ثم اقرا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وعنده ام الكتاب فهذه ادله اوجب التدقيق النظر في المعنى في هذا الباب لذلك اوجدت خلافا ايضا فكفواق على اختلاف بين العلماء في تفسير قول الله الذي علا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب اولا في القراءات قراها قراها ابن كثير وابو عمرو وعاصم ويثبت بالتخفيف يمحو الله ما يشاء ويثبت وقراها ابن عامر وحمزه والكسائي بالتشديد تشديد الباء قال ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت فالمفسرون اختلفوا في هذه الآية على أقوال كثيرة صراحة منها من حمل هذه الآية يمحو الله ما شاء ويثبت يمحو الله ما شاء ويثبت على العموم يمحو الله ما يثبت من الآجال والأرزاق والحياة والموت وأيضا الشقاوة والسعادة عموم يمحو الله ما شاء ويثبت على العموم يمحو الله ما شاء ويثبت على العموم وسانبين وجه ذلك لان هذه مساله مساله عظيمه جدا نفيسه في هذا الوفاد عبد عليه بن نوادر القول الثاني فقالوا يمحو الله ما شاء ويثبت هذا على الناسخ والمنسوخ وهذا ورد عن الدعبات ورد عن سعيد بن جبير وقتاده ايضا يمحو الله ما شاء ويثبت يعني كما قال ابن قتيب اخذ هذا الكلام ايضا وجلله وقال يعني يمحو الله ما شاء ينسخ من القران شاء ويثبت يجعله ثابتا لا ينسخ فكانت المسألة على الآيات كما قال الله الرجل على ما ننسخ من آيات أو ننسها ما ننسخ جزيز الجنة نعم ننسخ ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها نأتي بخير منها ف ف فقالوا هنا يمحو الله ما شاء ويثبت يعني يعني الحق بحق من آخر كما قال الله الرجل في علاء الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا <تصفيق> قفا لكم منكم 100 صابره يغلبهم 200 فنسخ من واحد يقف امام عشرة واحد يقف امام امام ثنتين فقالوا هذا المعنى هنا يمحو الله ما شاء ويثبت عل النسخ القول الثالث يمحو الله ما شاء ويثبت من الحياه والموت والارزاق والاجال وغير ذلك لكن الشقاء والسعاده لا الشقاء والسعاده لا تتبدل ولا تتغير من كتب الله شقيا فهو شقيا ومن كتب الله سعيدا فهو سعيد وهذا القول قاله ابن عباس وقد قاله سعيد ابن جبيس وايضا قاله بعض اهل التفسير مستندين الى حديث صحيح مسلم عن النفس السلم انه قال اذا مضت على النطفة خمس واربعون ليلة يقول الملك الموكر اذكر ام انثى فاغضي الله تعالى ويكتب الملك فيقول اشقر ام سعيد فاغضي الله جل في علا ويكتب الملك فيقول عمله واجله فيأخذ الله ويكتب الله ما شاء ويكتب الملك ثم تطوى الصحف فلا يزاد في ذلك ولا ينقص فلا يزاد في ذلك ولا ينقص فهؤلاء قالوا ان الله يمحو ما شاء اذ بت الا الشقاء والسعاده والحياه والموت لانها تكتب الاذا تكتب وايضا الشقاء والسعاده تكتب لذلك ابن قال الشقي من شقى في بطن أمي والسعيد كما قال ابن مسعود ايضا والسعيد منوعذ منوعذ من بغيره فهو منوعذ بغيره القول الرابع لذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت الجميع إلا الشقاء والسعادة فقط لا يغيران وهذا مجاهد قد أخذ عبد عباس ورجحه وقيل يمحو الله ما يشاء ويثبت هو من الأجل يعني يمحو الله أجل من, من يموت ويثبت أجل من يحيا يمحو الله أجل من يموت ويثبت أجل من يحيا هذا, هذا القول الخامس والحق يعني أنا يعتاري هذا هذه الاختلافات عند أهل التغسير بالأدلة التي سرطتها والذي أدين الله به في قول الله على يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن المح والإثبات في كل شيء حتى في الشقاوة والسعادة حتى في الشقاوة وفي السعادة لكن عندما ننظر سنجمع بين الأقوال هذه الخمسة بشيء يسير وهو أن نقول والكتابة كتابتان. وقد ورد أيضا عن بعباس لله كتابان كتاب لا يتبدل لا تغير وكتاب فيه التبديل والتغيير فالحق أن نقول هنا عندنا لننظر هذه المسألة هو معنى قول وعنده أم الكتاب ما معنى عنده أم الكتاب يقول عنده أم الكتاب عن حلال الحرام يقصب ذاك المحكم وأغلب أهل التفسير يقولون وعنده أم الكتاب عن أصل الكتاب وعندهُ أمُّ الكتاب عن أصلُ الكتاب ورد عن البعبات بالمعنى بأن أصلُ الكتاب هو الّوحِ المحفوظ والحقِ بأنّ اللوحِ المحفوظِ لا تبدَ فيهِ ما كتب ولا تغير لبعَ عندنا كتابان أو كتب كثيرة عندنا كتب كثيرة حقيقةً قد كتبَ اللهُ كتبَ عندنا فوق عرشي رحمتي غَلَبَت غَضَبٍ وهناك كتب آخر كتب في الله بعد الكتابات فهناك كتب لكن عندنا أصل الكتاب أم الكتاب وعندنا كتب لذلك عمر كان من أفقه الناس في ذلك. كان إذا طاف بك وقال يمحو الله ما يشاء في الكتب إما الكتب الصحبة التي في بياد الملائكة التي تكتب تكتب في كل يوم وليلة يتعاقبون فيكم ملائكة يلتقون في الزج وفي العصر صناس عزيزين باتوا فيكم هؤلاء يكتبون حسنات والسيات فتكتب تكتب حسنات والسيات وذلك بعد وعناء يقولون يمحو الله ما يشاء ويثبت قالوا يمحو من الصحيفة ومن اثنان والخميس يعني من صحيفة الملائكة ما لا ثوبة فيه ولا عقاب يقول لابست كذا شربت كذا ذهرت إلى كذا أنفقت كذا يعني الشيء الذي فيه من الإباحة ما لا ثوبة فيه ولا عقاب يسقط من الصحيفة يبقى يمحو الله ذلك ويثبت الأجل ما كان فيه ثوبة ما كان فيه عقاب وهذا قولي لبعض العلماء فإذا المسألة هنا عندنا كتب كتبت ومنها صحف الملائكه التي التي التي, التي في في في يد الملائكه عندما كان جنيا في بطن امي لانه كتب فيها الاجل وكتب فيها الرزق وكتب فيها السعاده والشقاوة فهذه كتب وكتب في الملائكه لدينا قال فيهم الله على ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فهذه كتب أيضا وعنده ام الكتاب أصل الكتاب عنده ام الكتاب اصول الكتاب وهو اللوح المحفوظ يبقى اذا حتى نجمع بين الاقوال عندنا هذه الكتب كتب فيها صحائف الملائكه اللي تكتب فيها الحسنات والسيئات وغير ذلك وصحفه او الصحف التي يكتب فيها في الملائكه التي كتب فيها الرزق الاجل العمر الشقاوة والسعادة وكتب اخرى وعنده امر الكتاب اصل الكتاب فاصل الكتاب لا تبديل فيه ولا تغيير وكل ما يحدث في التبديل والتغيير قدره الله تعالى في صحف الملائكه فإنها مكتوبة في اللوح المحفوظ ولذلك أنا بها مثلا ويقاس عليه مثله طلنا بأن آدم عليه السلام عندما نظر إلى لما أخرج الله ذريته ونظر إلى داود عليه السلام ووجد نورا بين عينيه فعجبه فقال من هذا قال داود من ولدك ثم قال أعطيه من عمري أربعين هو مكتوب في اللوح المحفوظ عمره ستون وسيعطيه آدم أربعين من عمره فيتم المئة تستتم له المئة بإعطاء آدم عليه السلام فهذا كله مكتوب مخطوط في لوح المحفوظ وعنده أم الكتاب لذلك قال النسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيام لأن هذا فيه علم الله وعلم الله لا يتبدل ولا يتغير سبحانه وجل فعلا هذا في علم الله وعلم الله يتبدل ولا يتغير فإذا هذا مكتوب أصارة في هذا الباب أيضا الدعاء الدعاء والقدر اعتلجان الدعاء والقدر يعتلجان أيهما أسبق غلب يعني الدعاء لو كان أسبق غلب فإن كان كذلك فإننا نعقل عن هذا بأنه يقدر على المرء كذا فيدعو ويلح بالدعاء فيرفع فيرفع أو يسبق الدعاء القدر المفتوب فيتغير القدر لو دربنا مثلا بذلك البخاري عمية صغيرا بكت أمه بكاء مريرا وقامت ليلا تدعو صادقة فالله رعلا بصدقها أنار, أنار بصر ابنها وجاءها في ألهمت في منامها بذلك وبصدق الححية ودعاها لله جل فعلاء قد صدقها الله جل فعلاء وأنار بصر البخاري وذلك كان البخاري هو إمام الدنيا بأسرها إمام أهل الشأن فالحاصل هنا نقول في قول يمح الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب قد تتبدل وتتغير الأجال والأرزاق كما قال الله كما من رام من أراد أن ينسى له في عمره يتأخر يعني يزيد في العمر نعم يزيد في العمر وليس الأمر على التكلف في التوجيه والتأويل بأن يقال المعنى أن البركة تكون لا لا لا البركة والزيادة الحسية البركة والزيادة الحسية ويكون معنى ذلك أنه مكتوب في اللوح المحفوظ أنه من من يصل الرحمة وبوصله لرحمه يزيد الله في عمره وكم كتب في اللوح المحفوظ لا يتدل ولا لا يتغير ولذلك كان من فقه عمر رضي الله عنه اللهم ان كنت قد كتبتني شقيا في كتب من الكتب في كتب الملائكه في صحف الملائكه بدلها غيرها قال فامحها واكتبني عندك سعيدا ثم قال يمحو الله ما اشاء ويثبت ان هذه الصحف وعنده أم الكتاب لا تبديله فيه ولا ولا تاخير يستنسخ منه يستنسخ يستنسخ منه هذا اصل هذه الايه مهمة جدا يا ابا القدر يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب كما قلنا ام الكتاب هو اصل الكتاب ام الكتاب هو هو اصل الكتاب وقد قال بعض العلماء يمح الله ما شاء يعني يمح الله من الاعقاب الذي قد كتبه على على العاصي بالتوبه ويثبت مكانها الحسنات كما قال الله جل في علاه ولدينا لا يدعون مع الله اله الا ان اخروا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يخلو فيه مهانه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم يكون تخذتنا أشقياء فامحوها واكتبنا عندك سعداء يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا جميعا من السعداء اللهم اجعلنا جميعا من السعداء اللهم اختمنا جميعا بالصالحات قال الله دل في علاء وإم من وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب نحن الآن ما بقي لنا إلا هذه الآية وآيتان وننتهي من سوره الرعد بفضل الله ولا الفضل الا لله اللهم بارك يا رب العالمين اللهم اللهم يا رب العالمين كم يسعد المرء لذلك الحمد لله على نعمه ونسال الله ان يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا ابدا اجعد درك في موازين الحسنات ومكان الله دائم واتصل كان غير الله انقطع وانفصل اللهم اللهم الهمنا واياك اللهم الهمنا و... اللهم الهمنا في القول والعمل قال الله تعالى وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدْهُمْ أي بعض ما نعيدهم من العذاب والنكال والتقريع والتوبيخ لأن الله تعالى هدد أولاً عندما قفى من شأفى ليوم من شأفى ليكفر وهاو سبحان رب العظيم آية التهديد الشديدة هذه شديدة يا يأخذونها على التخير بين الكفر والإيمان سبحان رب العظيم يقولون أنتم متنطعون تشددون أما خيرهم الله بين الكفر وإيمان قلنا بل هددهم الله على الكفر عمرهم بالإيمان وهددهم على الكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وسيرى وسيرى العقاب الوخيم المرطة الوخيم لذلك يوم القيامة بل وفي الدنيا فهذه هذه الآية فيها ما فيها من التهديد الشديد اللهجة والوعيد الأكيد لهؤلاء الذين, الذين كفروا بالله جل جل في علاء فالله رعلا توعدهم اولا ثم ذلك صرح لهم بالعذاب الذي سيقع عليهم فما قال الله جل في علاه فرسانا عليهم ريحا تنتصر في في ايام وقال الله جل في علاه قا قال الله جل في علاه وامطرنا عليهم مطرا تنظر كيف كان عاقبة المنذرين الغرض المقصود بان الله هددهم بالعذاب الاخيم في الدنيا فقال الله جل علاه نسلي النبي صلى الله عليه بعد بعدما كفر وجحدوا بآياته قال وإما نريانك بعض الذي نعدهم وإما نريانك بعض الذي نعدهم من العذاب وأنت حي ترى, ترى ما فيهم من الهلاك وترى ما فيهم من العذاب وأن كان فنقر عينك بهم وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلسلم عندما اشتد الكرب به ويعني الكلام ال... ال... اتحدت كلمة أهل مكة على قتله وعلى تشريده وعلى, وعلى تعذيب من كان قد آمن معه دع عليهم اللهم سنك كسين يوسف اللهم سنين كسين يوسف عرضوا, عرضوا شرعه حربوا دينه حربوا رسوله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بالضنك والضيق حتى أنهم يعني من شدة الجوع كانوا يرون الدخان إلى السماء كانوا دخان يوم القيامة وكانوا يأكلون الميتة و و وذهبوا إلى المسلم يتوسلون حتى يدعو الله على أن يكشف عنهم هذا العذاب قال اللهم سنين كسنين يوسف فابتلاهم الله جل في علا ضنك والشدة امين امين يا رب امين اللهم أحفظنا الله وأحفظ إبراهيم حفظك رب يسعيك أمرك بزيط الجنة وأحسن الله عليك صل الله أن يستريب منك وأن يجعلنا متحبين فيه ويجعلنا جميعا على منابل من نور يوم القيامة ويظلون الله بظل لأظل... لا ظل إلا ظله سبحان الله لما اشتد الأمر على رسول الله واشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد أذاهم على رسول الله دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اريك سيدنا يوسف فابتلاهم الله جل وعلا وهذا من العذاب الذي راهه الرسول صلى الله عليه من العذاب قال الله نصروا عليهم في غزوه بدر عندما عندما عندما رهم مصارع القوم في قريب بدر وقد و و و و قد قتل الله ابا جهل امام عيني وأقر عينه بذلك وقتل عتبة ابن ربيع وقتل هؤلاء جميعا فسبحان رب العظيم فلذلك يقول الله على إما إن, أن نري بعض الذي نعدهم من العذاب بعض وإلا فكل العذاب مخبأ لهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أبدا يصرفهم ربهم وما استرخون فيها ربنا يخرجنا منها نعمل صالح غير الذي كنا نعمل وايضا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكنون رخ انك انت العزيز الكريم تقريعا وتوبيخا قال اما ان نرى انك بعض الذي نعدهم فليس كل من نعدهم بعض الذي نعدهم من انتصارك عليهم من خذلانهم من تعذيبهم وانت حي او نتوفى يعني لا ترى ذلك ننزل عليهم العقاب لكن لكن نتوفى من منكم صح العمل لكن نتوفاناك ولا ترى ذلك لكن عقابهم سينزل عذابهم سيكون ويوم القيامه سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قالوا اما نري انك بعض الذي نعدهم الله حكيم عليهم او نتوصل أنك قبل ان قبل ان ننزل بهم العقاب والعذاب قال فانما هذا اصبحه القصر فانما عليك البلاغ وعلينا حساب هذه مساله اصوليه مهمه جدا ما هي فانما عليك بيان الحساب يعني أنا سأحزن لم أجد الإجابة سريعا فإنما عليك البلاغ عن الحساب هذه هذه إشارة لمسألة أصولية مهمة بين علماء الأصول يعني مرجحة للخلاف كده أظهرت المسألة أريدها الآن أين أنتم؟ ممتاز يا هذا ممتاز غافر الله عليك باش موانس نعيم هو في قول فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذه مسألة وصرية مهمة جدا بأننا نسلم ناقل للشعر وليس مشاريعا <تصفيق> بأننا نسلم مبلغ عن الله ليس مشرعاً وإن كانت هذه المسألة خلافية بين العلماء العلماء النصول فبعضهم يرى ابن السلام مشرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو في الحج عندما قال قال الله عليكم الحج قالوا في كل عام قال لو قلت نعم لو وجبت وأيضاً عن كثير من أسئلة صحيح في هذا الباب لو قلت نعم بوحي لو وجبت لو قلت نعم بوحي لو وجبت وإلا فقط هنا عندنا المحكم غير المحتمل المحكم القدم والمحكمات قول الله الرجل على فإنما عليك بلاغ عن الحساب ما على الرسول إلا البلاغ إنما على الرسول إلا البلاغ المبين فهذه وظيفة بن سلم التبليغ فقط فقال فإنما عليك البلاغ أنت لست مسؤولا عن السمرة هدايتهم ضرابهم عقابهم ثوابهم كل ذلك ليس عليك ما أنت إلا مبلغ عن الله للرسول لست تملك لهم شيئا ولا من شأنهم شيئا ما عليك إلا أن تؤدي وظيفتك التي أمرك الله بها أنت عابد في كل أحوالك مأمور شرعا أن تؤدي ما أمرت به حتى تنجي عند ربك أما هم فدعهم لربهم الذي خلقهم سبحانه جل في علاء فإنما عليك البلاغ فأدي فيها, فيها وظيمة من السلام والبلاغ وكما قلنا وظيمة من السلام البلاغ والبيان قال الله جل في يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإلا امتفع فأنا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال الله جل في علاء وأنزل عليك الذكر لتبين للناس ما أنزل عليهم لذلك قال النبي سلم لا أرفينا أحدكم شبعان على أريكته يأتي الأمر من أمري فيقول ننظروا في كتاب ربنا فما وجدنا أحلنا أحلنا إلى أن قال النبي سلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله هذا قد يتخذونه على أنه التشريع وهذا ليس بصحيح لأنه ما حرم رسول الله إلا بوحي من الله وذلك قال ألا وإني قد أتيت هذا الذي يبين لك ذلك ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه والمثل هنا هي السنة الحكمة تقول الله رعلا وذكرنا ما يتلى في بيوتكونا من آيات الله والحكمة قال الإمام الشفعي أدي مع من نعلم من العلمائنا من السابقين أنهم قالوا الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة وأنزعيك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب نحن نحاسبهم على ما يقدمون وما يؤخرون وقد قال بعض العلماء في طوره إنما عليك البلاغ وعين الحساب أن هذه الآية منسوخة بآية السيف وفرد الجات والصحيحة أنها محكمة والآية الأخرى أيضا محكمة في هذا في هذا الباب وطبعا تفصيلها أو, او التوفيق بينهما يأتي إن شاء الله في ختام السورة غدا بإذن الله بقي لنا آياتان فقط مع الكلام على الفوائد الجائل المجملة لهذه السورة العظيمة فوائد الآيات <تصفيق> الرسالة او النبوة استفاء واشتباء وليست مكتسبة هي هيبة وليست مكتسبة ردا على فلاسفة وقد ارسلنا رسلا العصف انك هتتعددت رابية من رابية وأبى من أبى خسر من خسر وربح من رابح كل شيء مقدر مكتوب نعم صحيح بل له عني ولو آية ممتازة ممتازة تقو الله موفقة مسددة أحسن الله عليك وفتح علينا وعليك عظيم ربوبية الله للفعلات يعرف الأخدار ويعرف التبديل والتغيير في صحف الملائكة وثبوت ذلك في الأرض المحفوظ أعظم وظيفة البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم شفع هذه الفوائد أنفئها هذه شفع موتر طب هو كيف يكون امون 14 يعني قمر 14 هو مظلم هكذا زيته جنه فيقول 5 والاخت سكينه ديزال خان جعلتها 4 اعتقد كتبت 4 فما ادري كم هي ايضا عبد الرحمن قال 5 طلعت هي قال 5 هل هناك واحده لم تكتب في مع هو ده قال 5 ادي ادي يا جماعه الحمد لله ادي نوت في هذه 5 وتذاكمنا خيرا جيد هي 5 كما كتبت طيب ديت ديت من جنه جميعا لو في اي اسئله اتفضلوا ان شاء الله غدا نختم الصوره باذن الله غدا يختم الله لنا الصوره وهذا فضل الله ذاك فضل الله فيما شاء اللهم اتم علينا النعمه يا رب العالمين وارزقنا الشكر عليها نحمد الله على ما رزقنا الله جل جلاله انتم بركه والله انتم بركه <تصفيق> باشمهندس نعيم يقول هذه ادجوج تجات الصدق الصوت يبقى تكون من اكثر من صم لا لا ادجوز يا باشمهندس نعيم يعني المعنى ان هو لو قلنا طعام صاع اللي هو اربعه امداد يوصل 3 كيلو مثلا هيجعلها كيلو مثلا زبيب وكيلو ارز مالوز التنوع على مالوز لابد ان نكون صاعا تاما لصريح قول الرسول صلى صاعا من طعام صاعا من قط صاعا من ابر صا من شيء نعم هو لازم اضبط كلمه من اسم ان فقيه مفسر جلال الدين المحلى انا احتاج اضبطه ايضا يا باشمهندس قالوا لي اقول المحلى وقالوا لي انا نفسي احتاج الى ضبطه فجعلنا نضبطه ونرجع في ضبطه ثم ذلك ناتيك به نعم انا نفسي احتاج الى الى الى ضبطه شيخ ربيع يقول إذا اراد المرض علمه عرفه نعم منكر فمعادله انه سيحدث فساد او زياده شر على الجزار فتعالى ياخذ ببعض العز من بالإف... اسم ماذا افعل يسكت يسكت لا ينكر لان من ضوابط الإنكار الا تاتي بمنكر انكر من المنكر الذي تريد ان تنكره يسكت مقاصد الشريعه تمنعه من ذلك قال يا رسول الله عندما قال يا محمد قال آآ آآ آآ آآ قال دعنا أقتل هذا المنكر قال لا لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتلوا أصحابه أسكت ولكن عليك أمران الأمر الأول أن تسكت حتى لا تأتي منكر أنكر من المنكر والأمر الثاني أن, أن ترحل من مكان إلى المنكر وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها وستهزع بها فلا تقودوا معهم حتى, حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم إذن خلاص دعا علي وإن شاء الله أتيك بها مشكلة غدا إن شاء الله بإذن الله أكشي خيره كالأرز يا أتق الله الأرز ها. رجعت سجيل الدروس لم كيف لم تسجل؟ هي سجلت تقصيدين لم تنزل أحمد فؤاد أكيد تسمع الدكتورة هي الآن بتقول إنها لم تسجل يعني لم تنزل في ايام أيام أين هي؟ لكن انا تسجل انا نفسي اسجلها الان احمد فؤاد انت تسمعني الان لابد ان الدروس تنزل في وقتها ليه ما تاخرتم ليه ما تقاعس قلت قلت لك انتهى ان شاء الله غدا هاتي لك هل هناك ذراع عكس الطواف النفس نعم قول الرسول بانه في الطواف يطاع كل اسبوع ركعتان قال قال لا يرفع قدم ويحط إلا رفع الله بيه درجة وحط عنه بيه خطيئة وعنك حديث ضعيف لكن حسنه وشيء للألباني أنه الحجر الأسود يكون له يأتي له عينان ولسان يوم القيامة يشهد لمن استلمه عند التواف بس مان سعين يقول لما ينزل أخذ درسين فقط إن شاء الله اليوم... اليوم تنزل دوس كلها بإذن الله اللي هي المتبقية بإذن الله والزبيب يا أتاق الله والزبيب والأقت وغير ذلك من الأخوات من تقول ما دام التعدد من السنة وبعدين انططع أتمي السؤال يا أمون أنت او أنت من الأخوات من تقول ما دام التعدد من السنة ما ما ظهر عندي البقية لو أحد ظهر عندي البقية أتني بي أستاذ أحمد يعني هذا تقاعس ما ما نريد نتاخر عن الاخوه الاخوات الفضليات الافاضل عن الدرس اللي عندي في يومه رجاءا احسن الله اليك نعم قلت لك الكذبيب ايضا والاخطو خلاف المكرونه وصحيح ان تصح إذا كان مكان عمل وخضياء مربصات في الجماعة سبحان الله ما عليك إلا البلاغ وإن كان في عمل ماذا تفعل عليك أنت بخاصة نفسك وأن تؤدي ما عليك أولا أو ولا تفسد وتحصن إلى ذلك وتدعو لهم تنظر لهم بعينين عين الشرق تنكر وعين القدر ترحمهم وتدعو الله أن الله يرفع عنهم ذلك رب يرفع مقامك يا إيهاب وحسام وأيضا نحن فؤاد وحسيد نسأل الله أن يزوجكم جميعا وأن يرفع مقامكم وأن يسل لكم أمركم وأن يثبت لنا وليكم هذا الخير في طلب العلم إياكم والتقاعث يا إيهاب من الأخوات من تقول مدامة عدد من السنة ما أكملت أنت أنعيم أيضا يعني أنت نقلت عندها من عند أمون هذا الجزئية نقلت منه الجزئية التي ظهرت لي والباقي لم يظهر ما أدري أتمها ليا بشوان ثنين وإياكم لماذا الشيوخ لا يعددون طيب نقول الإجابة هنا من وجهين الوجه الأول طبعا هذا تعريض الوجه الأول <تصفيق> طيب الوجه الأول الشيوخ لا يعددون يخافون ما يستطيعون هناك وحوش كسرة عليهم هل عدم التعدد منهم يبطل الأصل والسنة والحق هو حق ولم يعمل به حسابه عند ربه فعليه أمران, عليه أمران الأمر الأول أن يبين أنه حق وإن لم يطبقه يبقى هو الآن عند ربي قد, قد برئت ساحاته من, من, من الأولى أن هو يبين أن هذا حق لم يطبقه حسابه على, على رب في هذا الباب كما قال العلماء على شارب الكؤوس أن يتناصحه يعني بيشرب الخمر هو بدل ما يقوله فصحيته يقوله هذا حرام, هذا حرام فهو لابد إنه, آ, آ, آ, آ, أن ينكر أن هذا منكر ويمتنع فلو, فلو لو لم ينكر حوسب على عدم الإنكار وحوسب أيضا أنه شرب ولم يمتنع فهولا الآن هو عليه أمران الأمر الأول أن يظهر أن هذا حق ويعلم الناس أن هذا حق لعل واحد فقط يسمع منه فيعمل به فيكون فاذا عند ربي بأنه دل الناس على الخير وو وو والذي يضل الناس على الخير أن دل على الخير كفاعله ولن يهدي الله بك رجل وحيدا خالد لك من حمر النعم هذه الاولى وإلا لم يطبق فالأمر إليه هو لم يصل إلى الكمالات كل شيخ لم يعدد لم يصل للكمال أكمل الناس من فعل ما قال الله الرعالى فانجحوا ما أطبع لكم أكمل الناس من صار على نهج النبي هذا أكمل الناس فهذا يعتبر ضعف كمال عندما من لم يعدد الذي لم يعدد ضعف كمال عنده لكنه لا يبطل الحق الذي أظهره فهو يؤجر على أنه أظهره وضع منه الأجل أنه لم يطبق هذا الوجه الأول الرجل الثاني قد قد يكون قد عدد وهو كل واحد معدد يكتب على تدره على على ظهره ان انا عددت ففنظروا لي ويجعل انوارا على على جسدي وعلى راسي حتى اعلم الناس قد قد لا يفعل ذلك فان قيلت ما هو اسوا قلنا هو اسوته بلسانه ولذلك الامام ابن تيميه يقول يقول الفتوى تاخذها من المفتي على لساني لا على عملي قد يعتري العمل ما يعتريه لكن على لسانه تأخذها منه لأنه يعلم أنه واقف أمام ربي وسيسأل في الفتوى فيتكلم بما يعلم قد يعمل خلال ما يعلم يعتريه ما يعتريه وهذا نفس من كلام التمية في هذا الباب نعم. جيد هناك جني ضد التعدد لماذا برمي يظهر السؤال؟ <تصفيق> لا لا لا الجنون الجنون أسرع, أسرع الخلق إلى التمثق بالسنة الجنون أسرع الخلق إلى التمثق بالسنة والفهم أيضا عن الله أرأيت عندما قال النبي السلام وإن كان الحديث في كلام عندما قال عليهم الرحمن قال فلأي ألاء ربكم تكذبان قال ما مالي أرى الجنة أحسن مردودا منكم قالوا ما من شيء من نعيمك المكذب فلك الحمد اتفضل يا ربيع أنا تحت عمرك فأي سؤال الشيخ النبارة زوج بعد عام من زواجه اكتشف أن زوجته وهذه تكذب عليه في أشياء كثيرة وتخادعه لا تصلي إلا بعد ما أسألها وغير الشاكرة له في أي شيء وأنها كثيرة تدخل في حياتهم وعند كل مشكلة ما أدري يعني إن ودد هذا الخلق منها يحاول قد كان الصبر عليها وأن يربيها وأن يعلمها فإن لم يكن فصراحة سوء الخلق أعظم أعظم عطب يكون في الحياة الزوجية هو سوء الخلق اعظم عطب وكما قلت ميزان المرء بحسن خلقه ميزان المرء بحسن خلقه نعم دي تقول طب قول الله لن تستطيع ان تعديله <تصفيق> قال الله دعوه تستطيع ان تعديله بين النساء يتمسكون بها ولن تستطيع ان تعديله يعني ايش في الميل القلبي <تصفيق> معنى قول الله ب... <تصفيق> لو كان هذا لو كان هذا محال ما أمر به الله للفعلاء أصليا لا يجوز التكليف بالمحال يا قال الله تعالى فانكحوا أمر وظهر الأمر نجوبه الآن هو الاستحلام طبعا فانكحوا ما أطاب لكم مسنا وثلاثة رباع أمر به ولو كان محالا لم يأمر به فأما معنى قول الله للفعلاء ولن تستطيع أن تعديله بين النساء يعني في ميل القلب كما ورد في السنن وإن كان فيه كلام قال الله أن هذا قسمي فيما أملك ليلى وليلة فلا تؤخذي فيما تملك ميل قلب لعائشه عنهن فلا تؤخذي فيما تملك فيما ولا املك نعم يمكن الخائف ان لا يعدل ممكن يشتري عدم العدل وهي تقبل بذلك عدم المبيت مثلا وال والم... وال وال والمسلمون عند شروطهم نعم ايه أقول ان لم يعدد ما قلت ضعيف الايمان أنت أن الآن انت تدعني اتكلم بما, بما لم اتكلم به قلت ضعف كمال ما قلت ضعيف الإيمان قلت لم يرتق إلى الى مراتب الكمال لم يعدد لم يرتق لم يرتق الى الكمال. ومراتب الكمال هي ما وصى به النبي عدنان صلى الله عليه وسلم هو سوى هذا كلامي لا تقلع. لا يعني اقول ما لا اقول ثواني ثواني بس انا انا لسه منتهي من الدرس الان 5 دقايق اتصل بيا ممكن حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ثواني ثواني sorry معف عفوا انا اعتذر جدا ان التليفون كان يعني خارج فعارف انه مهم فجامحونا اذا انا ما قلت درجه الايمان قلت قلت فوت على ناس مراتب الكماسي نمير تقول ما حكم التجلية للعروس يعني إيش ما أفهم نمير أرجو, أرجو التوضيح على هذا السؤال ما أفهمه ما معنى التجلية للعروس ما أفهم الله نعم وإياكم ربيع السؤال غير كامل عندي قال الحبيب كذا ما ما أبو بشير يا أبو بشير أيضا سؤالك فيه تم عندي أنا من الهاتف فمش عارف السؤال مش كامل فسمحوني والإخوة مش معي وهذا يعني تقاعص يغفر الله لنا ماذا ما الأمر لماذا لا يعمل به يرشد الناس إليه بينا ذلك يعني قد يأمر الناس قد يأمر الناس صلاة التسبيح ولا يستطيع أن يصليها يبقى أخذ شطر الأجر وما استطاع أن يأخذ الأخر. هل يدخل في طلب الخير والعلم ما لا يستطيع احد كان يكون احسن العمل السؤال غير كامل ربيع ما انا السؤال متقطع فلم أفهم منه شيئا سامحوني سامحوني احد طيب يرسل لي رساله على الواتس حتى بالسؤال تامل حتى افهمه ومخادر انت اتيت بنفسك ليه ما تغيبتي أمس؟ لما تقعدتي اول امس لما لما هذا الغياب لما عامه ان انت وضحت لنا السؤال يعني سنه الان تجيء العروس ان تدخل قاعه العرس وهي تحمل مصحف مزين وحواليها شموع تسمى عامه هذه سفره لا تذوس ادي السفره التذ هذه هذه ايضا فيها شيء من تشبه بالنصارى هذا لا يدوس للإمام أبو حنيفة أقرب تقصد ذلك أبا, أبا بشير تقصد الكلام على الإمام أبو حنيفة أقرب مدىس رأي منه إلى مدىس الأثر تقصد ذلك إن كنت تقصد ذلك فالحق بأن الإمام أبو حنيفة يعني الذي جره إلى ذلك الكذب الكثير الذي كان تعرف أن العراق كانت تخوم أهل فارس وكان مسألة التشيع و المعركه بين بين الرافض وبين النواصب وكانوا يكذبون على رسول الله صلى فكان لا يثق في هذه الحديثات التاكيد فكان يتحرى جدا للاثر وايضا هناك نوازل كثيره كانت متغيرة في في في مكانه فكان يعتمد أكثر على القياس لذلك قالوا نسبوه لمدرسه الراي اكثر منه من مدرسه الأثر إذا بين شيئا ولم يفعله لا لا خطأ بين هكذا يعني انا قلت كما قلت لكم رجل الآن يعلم بأن صاد تسبيح من أفضل الطاعات وقد صحها أربعون محدثا إنسان قال في أن الإنسان قال صليها في اليوم مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في العمر مرة فأمر الناس بها ولم يستطع يعلم بحديثنا السلام من صلى الله أربعين يوما ليلة في جماعة يحضر التكبير الأولى فأبو كتبت له براءتان من النفاق من النار ما يستطيع أن يفعلها هو ضعيف الهمة في هذا الباب لكنه همته قولية في العلم وانشر ذاته من الناس فله أجر العلم وأجر العمل لو عمل بها الرجل هو يعمل لكن لكنه لم يستطع أن بها فلما يقال بأن هذا نفاق حاشا لله أن يقول كذلك هذه مسألة ليست بعيدة لدينا هذا الباب فهو في حتى في قول على لما تقولون ما لا تفعلون فيها الحدث واستنهاض الهم على العمل فإن لم يستطع وكادت أن يعلم الناس أن يعملوا هو بهذا الأجل له ذلك الأجل وهو ممضوح عند ربي لكن صوت الكمال على نفسه إذا شفاك الله عفاك وأعتذل لك على المراجعة لكن لابد أن أعلم العز لبقى استهور الناس الله ينبسك سوب الصحة والعفية وطيف في عمره وحسن في عملك رضي الله عنك أبا بشير لا تسألوا الناس شيئا إلا في العلم كما قلنا لابد من السؤال لا تسألوا الناس شيئا هذا عموم وكان إذا وق... سقط السي... الصوت من أحدهم من أحدهم لم يسأل الناس هذا على باب الكمالات, على باب الكمالات. ومن كان محتاجا فسأل فلا شيء عليه لكن الأولى له أن يفعل نعم أوادي أضاع عنك أيهاب والله يعلم الله بتاعني أشكر لكم فضلكم وحسن ادبكم وحسن اجتماعكم ونسال الله ان نلبع بيننا وبينكم في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر جزاكم الله خيرا لكن الاشكال الاخ اخو مش معي ايضا مش مش مستطيع اقرا كل شيء دي زي يا سكينه الله يرفع الله مقامك ويسلط الله عليك الله عليك يا امريكا نسأل الله جلال فعلان نجمع بيننا في خير على خير أن جعلنا ممن يعمل دين الله جلال فعلان حقا وأن ينشر السنة حقا وأن يقمع البدعة حقا وأن يجعل ذلك اتغاء واجه الله الكريم ونسأل الله أن يجمعنا بكم مع النبي السلام في البردس الأعلى لا ننزل منها أبدا وأن نتشرف بوجود, بوجود الصحابة الكرام والملائكة يسمون على كل باب يقولون السلام عليكم ونسأل الله جلال فعلان أن يشكر لنا ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغسرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله إن شاء الله أبدا أبدا خوفك هذا يجعلك أتعذب النوارد على مجالس العلم اللهم ثبت قلبي وقلبه يا رب العمين جزيته من جنة جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك